نقيد من نشتنى بترجم عربي من جيتم من مصراين وين يا حيين لرشلاين من نشتنى الليلة من كل الليلات شبخ الليلات إن أنوا مفابلين قبلوا طاعة ודיל לילה, מי קל ילי, פי קל ילי, לסנחנא ראנסין, לאו נו מרע ואחדה, ודיל לילה מותן, שבכל הלילות, אנו אוכלים חמץ עומר סף, והלילה شبخوا لليلوز أنو أخلين شعار يراقض وهلا ينزل مرر في كل يالي نحن أكلين قضار يا مرار وذي الليلة كله مرار شبخوا لليلوز ويشوهن بين يوشبين وبين ميسبين ولا لدي كلنا يسبين في كل يالين نحن أكلين وشارلين بين قادين وبين منتكين وعن الله كل سمتكين